بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله عضل أعمالهم والذين آمنوا عملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم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 فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَخْنَعْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا الْمَنُّ بَعْدُ وَإِنَّ مَا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 ويدخلهم الجنة عرفها لهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم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 أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِمَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ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 كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُم بَثَلُوا الْجَنَّةَ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّر طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِي غَافِرٍ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَا فِيرَةٌ وَمَنْهُ وَخَالِِدُ فِ النارِ وَسُقُمَا أَنْ خَممَا وَسُقُمَا أَنْ خَمِمَن فَقَدطَّى أَمَّا أَم وَمِنْهُ مَنْ إ يَسْتَمِعُلَك حتىََّ إِذَا خََجُ مِنْ عيادِكَ قالَاوا لَِّذِ نَأوتٌ الْ قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وَلئِكَ الذيينَطَبَعَ اللهَّهُ عَ قُلُوا بِهِم وَتَّبَعُ أَهُو أَْ وََّذ نَحتَدَوْ زَادَهُم هُدَ وَآتَهُم تَقُوغُمْ فَهَل يَظُرونَ إِلَّ السَّاعةَ أَن تَأتَهُم بَوْتَ فَقَد جَأَشاقُهَا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 فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فإذا أُنزِلَ سُرَة مُكَمَةٌ وَذكِرَ فيِيهَا القتال وَذُكِرَ فيِيهَا القتَال رَأيتَ الذينَ فيِي قُل بِجَِّ رَض يَظُرونَ إلَكَ نَنظرَرَ المَوش عَلَ مِنَ المَووت فَأَلَلَم.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 فَهَلَعَسَيْتُم مِّن تَوَلَّيْتُم أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَصَمَّمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ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 الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كنهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ ولا تعرفنكم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصادرين ونبلوا اخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وَشَاقَّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا لَنْ يَضُرَّ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 فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم والله معكم ولن يتركم اعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج عضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله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 ثم لا يكونوا أمثالكم